دخان وانا رأيت هذا الرجل ويشرب دخان وصليت وراء جماعه ما حكم الصلاة الصلاه صحيحه الصلاه صحيحه وعلى السنه الجماعه راونا جواز الصلاه خلف كل بر وفاجر لكن اذا علمت, اذا علمت ان هذا الرجل يشرب دخان او يأتي مفسقا فالاولى ان تصلي في مسجد يكون امامه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا دخلت وجدت هذا الرجل فلا تخرج من المسجد وصلي خلفه وفسقه وبدعته ومعصيته على نفسه ومن صحت صلاته لنفسه صحت الغير هذا والله تبارك